وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تدر من شيء أتت عليه إلا جعلته فرمين وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى فَعَتَوْا عَلَى أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا الْقِيَامَ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَافِحِينَ وَالسَّمَاءُ بليناها بأيد وإنا لموتعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير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 فتول عنهم فما أنت بنلوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن